بسم الله الرحمن الرحيم ألف سام مرأ تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَى لَهَا فُتُوماً ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ به قال ربكم توقنون وهو الذي مز الأرض وجعل في داراتي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي ليلا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء نُسَاوِي مَنَاءً وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَجْتَبِعْ تَعْجَبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.